قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مُؤْمِنٌ قُلْنَا رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ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 إذ قَا لَم شعبٌ أَل تَتَّقُون إِن لَكُمُ رَسُول أَمين فَاتَّقُ اللهَّهَا وَأَطعون وَمَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرِيَ إِلَّا عَ رَبِّ العالممين أَوْفُ الْكَيلَ وَلَا تَك مِنْ المُخْسِرين. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ